موقع رياض القرآن يقدم فريق جوال في يقدم لكم هذه التلاوة عور بالله من الشيطان الرجيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعون رهون بين أيديهم وبإيمانهم بشركم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا أو غرلنا قت باسم نوركم قيل رجاء فيه الرحمة وظاهره وكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء مأواكم النار مأواكم النار هي مولاكم وبيس المصير نوم اخشاط طلبهم لذكر الله فقال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون